قرن ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا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 117 أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب 118 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا إنه انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 113. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عَجَلتَكَ إِلَى نَعَاجِه وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ ان داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف وحسن مآب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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب 110 ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب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 انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا فامن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن ماب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا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 وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب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 إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين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 منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم 111. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول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 ولتعلمن نبأه بعد حين